إ ل ا أ ن ه واقع باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شكا اليه أ ن ابنه عبد الله طلق ا م ر أ ت ه وهو حائط ض قاله فليراجعها فلولا ا ل مرهو أن ل ا قال قد وقع ل م ق ا له مره فليراجعها ثم ذكرنا أن هذه الرجعة مندوبة ذكرنا هذه وذكرنا الرجعة أن بواجبة العلة التي دفعت الفقهاء وليست دفعت للقول ب أ ن ا ل ر ج ع ة م ن د و ب ة وليست بواجبه وذلك أ ن ا ل أ م ر ب ا ل أ م ر لا يكون أ م ر ا بالشيء الذي أمر ر به و ذ ك ن امر الدليل على هذه القاعدة الأصولية وبعد ذلك انتقلنا ا على ذلك إلى ل وبعد هذه ك على جمع ل ا ت ي ق ا ت به ل ة واحدة وهذه الصورة وهي إقاع الطلقات لان ل ط ق البدري ل أ ا ل إ م ا م مالك ا الله رحمه تعالى ذهب إ ل ى أ ن جمع التطليقات الثلاث د ف ع ة و ا ح د ة لا يجوز مع اتفاق ا ل إ م ا م مالك وغيره من مجتهدي هذه الامه على ان الطلاق واقع فألحق بالطلاق السني والطلاق لأن رأي أن التطريقات الثلاث للطلاق البدري السني على الإمام مالك أن المرأة ثلاث مرات د ف ع ة واحده ة أو أن و ي ق ل اعتبره أنفطالق ثلاثا واحدة بكلمة ا ل إ م ا م مالك ر ح من ه الله تعالى م الطلاق الفدعي ولكنه يقع كما يقع الطلاق الفدعي على ما سنذكره ا ل آ ن من الدليل إ ن شاء الله فهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يذكرون تطليق ا ل م ر أ ة ثلاثا ب ك ل م ة و ا ح د ة أ و أ ن يجمع الانسان التطليقات الثلاث م ر ة و ا ح د ة في مجلس واحد جعلهم يلحقون هذه ا ل ص و ر ة بالطلاق البدع هو قول ا ل إ م ا م مالك بتحريم جمع التطليقات الثلاث مره واحده ة ذا ذكرنا قد أن ج م ي يحرم أن يجمع الرجل بين التطليقات في ر الرجل الفقهاء ذهبوا لا الثلاث واحد إلى مجلس أنه أن أ وذلك أن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة و ل أ ن عويمر العجلاني ة لما لاعن ا م ر أ ت ه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أ ن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا م ر أ ت ه تبين بهذا اللعان ف ج م على الطلاق وطلق ا م ر أ ت ه ثلاثا لأنه يريد أ ن يوقع الفرقه بينه وبينها إ ل ى ل ب ل ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فلو كان إ ي ق ا ع التطبيقات الثلاث حراما لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر لا تفعل هذا أو ل او تفعل مثل هذا أ لنهى الناس عن إ ي ق ا ع ه في المستقبل فلما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمرا أقر على ما أ و ق ع ه من جمع التطليقات الثلاث م ر ة و ا ح د ة دل هذا على أ ن جمع هذه التطليقات ليس حراما و أ ن ا أ ت ك ل م على م س أ ل ة من جهتين ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى أ ن ج م ع هل هو حرام أ و ليس بحرام هذه م س أ ل ة و ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هل يقع أ و لا يقع وراء ا ل ح ر م ة يقع أ و لا يقع ف ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى لا يحرم جمع التطليقات الثلاث ب ك ل م ة و ا ح د ة عند جماهير فقهاء المسلمين خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى والدليل هو أ ن عميمرا العجلانيه قبل أ ن يعلمه رسول الله أ ن اللعان يفرق بينه وبين زوجته إ ل ى ا ل أ ب د طلق ا م ر أ ت ه ثلاثا حتى يطلع ا ل ف ر ق ه بينه وبينه إلى الأبد ولم ي ن ه و رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا بل لم يقل له إن ه ذ ان الفعل حرام أو أ هذا نهى الناس عن إيقاعه بعد أن أوقعه عوينر لأنه على افتراض أنه سكت عن عوينر لأنه قد نفق وانتها تبين منه على كل حال لو كان لنبهى إيقاعه أوقعه به ومرأته الله عليهم على على على افتراض حال حراما الصحابة رضوان كل لو سكت سوف بعد قد أن هذا الفعل حرام هذا أولا وثانيا فاطمة بن تقيت شكت النبي صلى الله عليه وسلم أ ن زوجها طلقها ا ل ب ت ة قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى يعني و المراد ل ل ه أ ع أنه طلقها ثلاثا ل ا م ب ا ل ب ت ة أ ن ه طلقها ثلاثا ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أ خ ر ج الشافعي و أ ب و داود وابن حبان والحاكم ودار قطن ي أ ن ر ك ا ن ت ا بن عبد العزيز طلق مرأته سهيمة ا ل م ثم ز ن ي ة البثة أ ت ى ركابه س وسلم و ل الله صلى الله عليه ا بعد أي أن ش ت ت سهيمة م ك ذكرنا ق ل قديل للنبي صلى ل ل اشتكت ا عليه وسلم ه و أن ز ج الى ط ق ه ا البثة ف ت ر النبي ة إ ى ا ل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي طلقت م ر أ ت ي س ه ي م ة ا ل ب ت ة ووالله ما أ ر د ت إ ل ا واحده ة و و ا ل ل ما أردت إ ل ا و ا ح د ة معنى ذلك أ ن ا ل ب ت ة تفهم على أ ن ه بته طلاقه أ ي أ و ق ع عليها الطلاقه ثلاثا كما قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى إ ل ا أ ن ركانه ت جاء ليقول لرسول الله نعم أ ن ا طلقت زوجتي ا ل ب ت ة الذي يفهم منه الطلاق ثلاثا إ ل ا أ ن ن ي ما أ ر د ت إ ل ا طلقه و ا ح د ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانه ت والله ما أ ر د ت إ ل ا و ا ح د ة ي س ت ف س ر ويستخبر عن نيته والله ما أ ر د ت إ ل الا واحدة ا ف ق ر ك ن ت ه و ا ل ل إلا ه ما ا أردت و ح د ة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه فطلقها ا ل ث ا ن ي ة في زمن عمر و ا ل ث ا ل ث ة في زمن عثمان رضي الله عنهما فاستفصال النبي صلى الله عليه وسلم ركانة عن أنه طلق واحدة واستحلافه له من أنه ما أراد إلا الواحدة جليل صريح على أنه لو كان قد أراد الثلاثة وسلم صلى عليه طلق له جليل على لو عن أنه من أنه أنه مرأة صريح قد لوقع أ رسول الثلاثه ل صلى الله عليه وسلم ل ه ا بدون استفصال ولما كانت هناك ح ا ج ة لهذا الاستفصال لقال له إ ن ك طلقت ا م ر أ ت ك إ ن طلقتها و أ ر د ت ا ل ث ل ا ث ة أ و طلقتها و أ ر د ت اثنتين أ و طلقتها و أ ر د ت و ا ح د ة فالطلاق على كل حال يقع و ا ح د ة أ و لقال له لو أ ن ك هذا الفعل حرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين والبيان في مثل هذه ا ل ح ا ل ة واجب والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يبين و ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة ب إ ج ب ا ع أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل م ع ت ز ل ة لا يجوز فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما بين لركانه أ ن هذا الطلاق حرام ولم يبين له أ ن ه لا يقع بل استبطل واستبطاله دليل على جوازه ودليل على وقوعه لو كان ركانه ت قد أ ر ا د ه وقد فعله جمع من الصحابه ة الإمام الشافعي م ر ح الله تعالى ي ق واتى ل من أن ر ك ن طلق زوجته قال الشافعي يعني والله أعلم ثلاثا قال الشافعي ولم نعلم أن النبي ل زوجته يعني أن ثم ص الله هذا قال الشافعي ا ا عليه وسلم فعله ل نهى عن جمع وقد ثم من ص ح به ة وأفتى ب آ خ ر و ن ولم ينكر عليهم أ ح د فلو كان محرما جمع التطليقات الثلاث دفعه واحده لانكر بعض الصحابه على من فعل ولانكر بعض الصحابه على من ابتا به لكننا لما راينا انه لا انكار على من فعل و لا انكار على من ا ف ت ا جلنا هذا على ان جمع التطليقات الثلاث بكلمه واحده جاهز هذه هي المساله الاولى وأما المسألة هل يقع طلاق الثلاث أ م لا يقع الطلاق اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أ ن طلاق الثلاث إ ذ ا جمعه المطلق ب ك ل م ة و ا ح د ة ب أ ن قال لزوجته أ ن ت طالق ثلاثا أ و قال لها أ ن ت طالق أ ن ت طالق أ ن ت طالق, أنت طالق ولم يرد ب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ا ل ت و ك ي د ة و إ ن م ا أ ر ا د بها الاستئناف و إ ي ق ا ع ثلاث تطليقات على زوجته اتفق فقهاء المذاهب جميعا بدون خلاف بينهم أ ن ه يقع وذلك لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو أ ن ركانه طلق ا م ر أ ت ه سهيمه ا ل ب ت ة و ا ل ب ت ة يعني ثلاثا وهو جاء يشتكي الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقول انا اعلم ان ا ل ث ل ا ث ة تقع ولكني والله ما اردت ث ل ا ث ة وانما اردت و ا ح د ة والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استحذفه وطلب منه ا ل ت أ ك ي د انه ما اراد ب ا ل ب ك ة الا واحده ة الثلاثة يعني تقع ومعنى ثلاثان ان لو لقالوا اراد سيكون ه ك ان تفهم ت أن ا ل رجل يدعى بسطه لكي يقع على ي ه ثلاثه ت ط ل ي ق ا و ان ركانتك ا ن يقع هذا و يلا لما شكت س ه ي ك ة ن لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا ما جاء ركانته يعتذر فمعنى هذا ان طلاق ثلاثي كان يقع قليلا او ركانته البتتا م ج ى ليقول انني ما اردت الى طلقاتا واحدا قبحهم الله كعادتهم في كل ما يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ي خ ا ل ف و ن خالف ا ل ش ي ع ة في هذا وتبعهم بعض الناس من ا ل م ت أ خ ر ي ن فقالوا طلاق الثلاث ما يقع إ ل ا و ا ح د ة خلافا لما أ ف ت ى به عمر رضي الله عنه واقرب جميع, جميع ائمه ا ل إ س ل ا م من المجتهدين لا يعرف في ذلك خلاف بينهم واستدلوا على أ ن هذا الطلاق إ ذ ا جمع الرجل التطليقات الثلاث س ف ع ة و ا ح د ة ما يقع إ ل ا ط ل ق ة واحده ة استدل بما ا ر و مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عباس الله الطلاق الثلاث عن ابن كان رضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وسنتين من خ ل ا ف ة عمر و ا ح د ة ثم قال عمر إ ن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أ ن ا س فلو أ ن ض ي ن ا ه عليهم فامضاه عليهم أ ي أ و ق ع ث ل ا ث ة ثلاثا استدلوا بهذا الحديث كان الطلاق في الصدر الاول أ و رسول ل على عهد ل ل صلى الله عليه ه س م وأبي بكر و ا ل س ن ت ي ن من خ ل ا ف ة عمر و ا ح د ة كان الطلاق و ا ح د ة كان الطلاق واحدة ثم إ ن عمر قال إ ن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أ ن ا فلو أ م ض ي ن ا ه عليهم فامضاه عليهم كان طلاق الثلاث و ا ح د ة ثم امضاه عمر ثلاثا قالوا معنى ذلك أ ن طلاق الثلاث كان يقع طلقتان و ا ح د ة هكذا فهموا من النص ولكن س ل ف هذه ا ل أ م ة رضوان الله تعالى عليهم ما فهموا من النص هذا الذي فهمه ا ل ش ي ع ة وبعض المتاخرين و إ ن م ا فهموا منه كما فهمه أ ب و ز ر ع ة الرازي وغيره من علماء هذه ا ل أ م ة لمن تكلم في هذا الحديث فهموا منه أ ن الطلاق المعتاد في الزمن ا ل أ و ل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أ ب ي بكر وفي سنتين من خ ل ا ف ة عمر كان الناس يوقعون الطلاق ف ل ق ة و ا ح د ة ما كان الرجل يقول لزوجته إ ن ه ا طالق ثلاثه و إ ن م ا كان يطلقها فرقه ل الطلاق الثلاث الطلاق ق يوقعون ة واحدة واحدة كانوا كان كان أي م ة واحدة ي ط ل الرجل ج ز و ت حتى يراجع نبسه و ل ا ي ن د ه ف إ ذ ا تعجل واوقع الطلاق ثلاثا ما يستطيع مراجعتها فحتى لا يقع في ا ل ن د ا م ة كان ي ط ل ق زوجته طلقه واحده ف إ ن بدا له مراجعتها راجعها و إ ل ا فقد طلقها قال وصار الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقعون الثلاثه د ف ع ة و ا ح د ة فلما راى عمر رضي الله تعالى عنهم انهم فعلوا هذا نفذه عليهم لكن فيكون هذا ا لا ح د ي ث ل يكون المراد من هذا الحديث إ خ ب ا ر عن ك ي ف ي ة إ ي ق ا ع الثلاث و إ ن م ا هو إ خ ب ا ر عن تغير أ ح و ا ل الناس وتغير عاداتهم كان الطلاق في الصدر ا ل أ و ل ط ل ق ة و ا ح د ة لكن الناس ا ت ع ج ل و ا فصاروا يوقعون الثلاث ة د ف ع ة و ا ح د ة فهذا إ خ ب ا ر عن اختلاف ع ا د ة الناس ولذلك قال الشيخ على الدين ا ل ن ج ا ر الحنفي قال ان النص مشير الى هذا اي الى تبدل وتغير عادات الناس لا إ ل ى تغير حكم المساله ل لبضِ مأخوذًا ا ا ت ع ج ق د اتعجل الناس أمراً كانوا ي على لقد اتعجل أناثٍ الناس أمراً كانوا فيه على إش هو فيه الشيء إِشْ الذي و اعملوا شيئا جديدا إ ذ ا كان طلاق الثلاث يقع و ا ح د ة في زمن رسول الله فما هو الشيء الذي استعجلوا ما استعجلوا شيئا ولكن طلاق الثلاث كان في زمن رسول الله يوقعه الناس م ر ة م ر ة يعني كان يطلق زوجته و ذلك يراجعها ثم إ ن ب د أ له طلقها ث ا ن ي ة ولا يوقع في كل م ر ة إ ل ا طلقه ثم ا ت ع ج ل الناس ف أ د ا ر ه الرجل أ ن يبت ا ل ع ل ا ق ة بينه وبين زوجته م ر ة و ا ح د ة ف أ و ق ع الثلاث دفعه ة واحدة فلإستعجال من ذ ه الناحية ا ن أتى ك و ا يطلقون و ا ح د ة واحدة الثلاثة دفعة اتعجلوا واحدة واحدة. وطلقوا دفعة واحدة إذا طلقوا الثلاثة دفعة واحدة أيقعوا دفعة ثم أم عمر ما لعلاقانا لا قال طيب نيش نبي ع لما ي ه الصلاة ا ا ل ل و س ل م لاء طلق ركانه عليه استعجل ل زوجته استقطله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على معنى أ ن ه لو أ ر ا د به الطلاق ب ة لو أراد, البتة لو أراد الثلاث أوقعه عليه رسول الله وإلا عليه داعي الله هناك لما ل ل كان ا ا ت ح فلم ا ع ر الأمر وصاروا ما دام الناس قد استعجلوا هذا قد ي و ق ع و ن الواحدة ثلاثا فننضيها عليهم حسب نصوص الشريعة التي يعرفونها فلم يكن ما ل ي ع اوقعه ل ت ي ي ع ر ف ن ونعرفها يكن ه ا و فلم ما أ عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع اجتهادا من عمر خالف به نص ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فتوى من عمر م خ ا ل ف ب لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس الذين يفترون على عمر بن الخطاب وعلى أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر لرسول وثانيا ورأينا على عمر من أكبر افتراض يراد بن الخطاب به أن نصا أن النص أن يخالف لرسول الله وثانياً على افتراض أن على افتراض أن هذا النص هكذا أفتاده و أ ق ر ه كل أ ص ح ا ب رسول الله الذين كانوا أ غ ي ر على دين الله منا وهذا إ ج م ا ع ولا يجوز لواحد في هذا العصر ولا في غيره من العصور مهما على قدره في هذه الدنيا يقول إنني أريد ان ل د يقول ا ي إ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ خ ا ل ف ا ل إ ج م ا ع هذا إ ج م ا ع من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو الخطاب معطلا لحديث رسول الله كما يقوله الناس الذين على هذه الشريعة يكترون كان كما بن عمر هذه لقام كثير من أ ص ح ا ب رسول الله وقول عمر لا يا عمر لقد اخطات كما ردوا علي في وقايع ك ث ي ر ة وما كان عمر ي ت ن ك ر هذا وما كان يتجبر وما كان يتكبر بل كان يتراجع وهو سعيد فرح مستبشر ب أ ن الناس أ ر ش د و ه إ ل ى الحق في شرع الله تعالى في مسائل ك ث ي ر ة حتى رجع عن م س أ ل ة تحديد المور من ا ل ج ما ع ة ن ا ق ش ت ه في هذا لما ر أ ى أ ن الحق مع ا م ر أ ت ه قال أ ص ا ب ت ا م ر أ ة و أ خ ط أ عمر أ و ي ق و ل عمر هذا في حق ا م ر أ ة وبعد ذلك يخالف رسول الله و أ ب ا بكر وعادته في سنتين إن الإنسان من من الذين كانوا يقرون الذي أصحاب الله ما لا رسول يعرف ويعرف عمر عمر هم هو ولا أ ب ا بكر ولا علي ولا عثمان على باطل يكبر أن يقول مثل من من من ه ذ ان الكلام م سنه يقول ك ب ر أن ي مثل هذا الكلام وهذا النص الذي النص من ع ا ما يقال أقل فمه ي ه إنه ح ت للتأويل م ل الذي ا ذ ك ر ن وأكثر ما يقال فيه أنه لا توجد فيه لا توجد أنه أفضل لأن حديثه الثلاث صريح ما يقال لا دلالة لا دلالة كان واضح الدلالة صلاق فيه فيه فيه صحيح, صحيح في أن يقع وحديث عوينا العجلاني صحيح وصريح أ ن الطلاق الثلاثي يقع فعلى افتراض ص ح ة هذا و أ ن ه يراد منه ما يفهم منه من قبل المتاخرين لكان معارضا بهذه النصوص التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ظ ه ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا أ و ل ا هذا النص مؤول هكذا أ و ل ا الذين رووه أ ب و س ر ع ة رحمه الله تعالى قال هذا الكلام وبعد وتبعه عليه الناس جميعا بعد ذلك ا ل م ت أ خ ر و ن أ ي ض ا لهم ت أ و ي ل ا ت أ خ ر ى من ج م ل ة ما أ ج ا ب و ه قالوا هذا كان على من طلق ا م ر أ ت ه ثلاث مرات قال أ ن ت طالق أ ن ت طالق أ ن ت طالق كان في الزمن الماضي يصدق الرجل في إ ر ا د ت ه التاكيد أ ك ك ي د ن أنت طالق. أنت يقول ليس طالق طالق م ا ذكرنا ف ا ل ر يريد و وإنما س الماضية الطلاق تأكيد ا ل أ ويريد ل و بالثالث ت أ ك ي د الطلاق ا ل أ و ل فكانوا يصدقون في دعواهم اننا أ ا التأكيد صدق ر ل اردنا واحدة التاكيد الثلاث يريدون بها ومع ذ ق و و ل ن ما أ ر ن بن عنه أن منهم ا إلا التوكيد أمام القضاء أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقبل رضي عمر هذا الادعاء من أ ن ن ا ما أ ر د ن ا إ ل ا التوكيد فكان الطلاق الثلاثه و ا ح د ة أ ي بناء على أ ن ه أ ر ا د ب ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة توكيد الطلقه ة ف ي الاولى و ساءت الناس وصار الإنسان لا يستأمن كما هو الواقع لأن الناس الذين يستأمن هو يشتكون كثير معظم نستفصله كيف قلت لها بالضبط و ن س م ن جر الكلام منه إ ل ى أ ن يقول في ا ل ن ه ا ي ة والله قلت كذا في ز ع ن ه أ ن ه إ ذ ا طرح السؤال أ و الواقع على خلاف ما هي به و أ ف ت ا ه العالم ب أ ن هذه ا ل م ر أ ة لم تطرق يعني تصير حلالا على من أ ي ن ي أ ت ي هذا الاسم ن ا ل ج ه د بدين الله تعالى ما يعلم فلما ف ا ء ت احوال الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ر أ ى ان الدخل ب د أ يتسلل إ ل ى نفوس الناس يوقعون ا ل ث ل ا ث ة يريدون بها الثلاث بعد ذلك يزعمون التوحيد قال فلو امضيناه عليهم فامضاه عليه م ر ا خ ط ا ب ر ض الله ع ن أ ق ر ه عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينازع في هذا واحد منهم أ ب د ا فهذا إ ج م ا ع قولي وفعلي وسكوتي على ما أ ف ت ا به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وثانيا ما أ ف ت ا به عمر لم يكن فتوى من قبل عمر رضي الله عنه و إ ن م ا كان تطبيقا لنصوص الشريعه ة التي جاءت صلاق الثلاث يقعوا ثلاثا وإنما كان الناس لا ي بأن ن ق ثلاثا ثم أ و ق ع و ا ا ل ث ل ا ث ة د ف ع ة و ا ح د ة فطبق عليهم عمر بن الخطاب نصوص ا ل ش ر ي ع ة التي تقول إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استعجل واوقع ا ل ث ل ا ث ة د ف ع ة و ا ح د ة ف إ ن الطلاق يقع عليه كما فعل ركانه وكما فعل عويمر ي العجل وفي السعودي الفتوى في بالاتفاق هي هيئة هيئة الآن القضاء خلافا لابن باز ت ف ق و ا على أ ن هذا الذي يجب أ ن يكون و ا ل آ ن القضاء في السعوديه ة على يقع طلاق الثلاث ثلاثا أن ومنشور ذ ا البحث ا في مجلة ل على م المناقشة كلها من ي كلها أولها ل إ آخر ان آراء العلماء في المسألة والأذلة وبعد م في الطلاق ق اتفق ش ت ه ا ا م م جميعا بأسمائهم وتوقيعاتهم ج ت ع على و ن أن الثلاث يقع ثلاثا ل أ ن هذا الذي تشير إ ل ي ه النصوص ولم يذكر ا ل أ ئ م ة في كتبهم أ ص ل ا ً خلافا ً في هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ا خلاف ا ل ش ي ع ة وبعض المتاخرين ا المسألة أطرافها ولكن لا داعي لهذا لأن هذه المسألة من المسألة المتفق عليها عند أرباب المذائب ولكن لأن من جميع من عند هذه عند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ا ب ل ل ة و ح ن ف ي ة و ا ل ظ ا ه ر ي ة الفقهاء كلهم متفقون على هذا إ ل ا ما يوجد في هذا العصر من بعض الناس ك أ ن هذه ا ل أ م ة من عصرنا هذا إ ل ى عصر عمر كانت على ضلال وباطل وهذا ما يقول ه الرجل الذي ف ه م ح ق ي ق ة هذه ا ل أ م ة و ح ق ي ق ة هذا الدين تضليل الأمة بالإجماع ضلال هذا والحراب هذا ض ل ا ل و انحراف عن منهج هذه ا ل أ م ة أ ن نقول ان كل علماء هذه ا ل أ م ة كانوا يعطلون نصوص ا ل ش ر ي ع ة هذا خلق ف ل م من ة إجمال ا ل أنت ط ا ل ق في شهر ك ذ ا أو في غرة ش ه ر شهر كذا او في اول شهر كذا قال أو أول في بالاجمال م من ج جزء ي ء أول ل ل ي ة ل ل ليالي هذا الشهر أ و و ى من فإن هذا ز ت تطلق لتحقق ه ش الإشكال ه منه أنه ر بأول لو لكن جزء علق هذا الكلام ببلده قال إ ن جاء شهر رجب أ ن ت طالق ثم سافر إ ل ى ب ل د ة أ خ ر ى شهر رجب ما ظهر في هذه ا ل ب ل د ة في الكويت مثلا سافر إلى بلدة ظهر فيها هلال رجب فهل تطلق زوجته أو لا تطلق زوجته قال لا ما الاعتبار التعليق البلد التي علق فيها الطلاق فهل أخرى ظهر رجب إلى بلدة تطلق تطلق تطلق لأن ببلد علق أو زوجته زوجته زوجته ل أ ن ه أ و ق ع عليها الطلاق هنا و أ ر ا د الشهر الذي يكون في هذه ا ل ب ل د ة قال هذا إ ذ اذا اختلفت المطالع إ اختلفت المطالع و أ م ا إ ذ ا اتحدت المطالع ب أ ن كانت المطالع م ت ح د ة في البلد التي أ و ق ع فيها التعليق والبلد التي هاجر إ ل ي ه ا أ و سافر إ ل ي ه ا ف إ ن الطلاق يقع على كل حال ل أ ن ظهور الهلال هنا ولو لم ير هنا لكنه يعتبر حكما بحكم المرء وبناء ذلك يقع عليها الطلاق هذه س و ر ة ص و ر ة أ خ ر ى قال لها أ ن ت طالق في نهار في شهر كذا ا في ن ه رجب شهر ر أ و في نهار أ و ل شهر رجب أ و قالها في أ و ل يوم منه ما دائما قال طادق الشهر فالليه النهار الثانية قال طادق نهار يسطق أول أول أول أنت أنت في صورة شهر شهر رجب رجب أ و قال أ ن ت ط ا د ق في اول يوم من ايام شهر رجب قال فيقع بدخول الفجر ل أ ن اليوم يطلق ح ق ي ق ة على النهار من ط ر و ع الفجر الى غروب الشمس ويطلق على الليل مجازا ا وربما يطلق على اليوم والليل مجازا من قبيل التغريب تغريب النهار على الليل النهار الفجر الى الشمس قال لها اندي وإل فهو طروع غروب أو تغريب اخر قبيل رجاب من من م يطلق يطلق حقيقة على على على ل طادق شهر في ث قال فباخر ل تطلق المرأة ش ه ر آ جزء من الشهر يعني آخر لحظة من لحظات أيام من آخر ر لحظة لحظات ج ب قبل أن تغرب الشمس بزمن الشمس أن ت يسير جدا ع ت ب ر هذا ه ل مطلقة تدخل م ر أ ة ف يترتب ع د ه ا أو يتبين لنا بغروب الشمس أنها قبلها في عليه ر ط ب ع احكام هذا يترى أ ك ث ي ر ة ل م ا لو ماتت احكام الارث أ ح ك ا م ك ث ي ر ة يترتب عليه اذا كنا نعلم مثل ا ل آ ن الموعد بالضبط تماما فنستطيع أ ن نقول قبل ل ح ظ ة وكانت الساعه ة معنا نستطيع أن نقول ن إ ا الساعة كذا والدقيقة كذا والثانية كذا ولكن إذا طلقت ولكن في معنا ا كان هذا موجودا ما يتبين لنا إلا يتبين بغروبي الشرط د ت ك م نعلم أن المرأة ل طلقت غروبي أن قد قال و لزوجته و لو يوم قال قال قال ليلا بالليل ا ليلا إذا مضى يوم قال زوجته إذا ا مضى يوم ب لم ت ن ك ي ر ل يقل لا اذا مضى الان يوم فانت طالقه قال فبغروب شمس الغد إذا مضى يوم فأنت الغد يمضي و فأنت اليوم الذي تكلم فيه أ و قاله نهارا في النهار قال لزوجته إ ذ ا مضى يوم تطلق ا م ر أ ت ه بغروب شمس هذا اليوم قال لا تطلق غدا في مثل الزمن الذي أوقع فيه اوقع ل ل لأن به يتم لها ت يتم ع ي ي ق به م كامل مذكرا لو ا لا إذا ل نذكرها مضى اليوم سورة ب د فغدا قليل قال طالق يوما يعني أما فأنت فأنت مضى مضى لا إذا إذا به التعليق تطلق ا ل م ر أ ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قالها لم يقل إ ذ ا مضى يوم قال لها إ ذ ا مضى اليوم لرفع الميم إذا مضى اليوم قال مضى فان قاله نهارا الألف هنا الف أ ل ولام ا ل هنا للعهد لا ف و ل ل ل ا ا م ت ع ر يمكن ف هنا للعهد لا ي أ ن تحمل على ا ل ج ن وعندما تحمل على العهد ل أ ن ه لو حملها على الجنس ما يقع الطلاق أ ب د ا ولا أ ر ي د أ ن استطرد في شرح هذه ا ل ص و ر ة محمود على ا ل ه ا اليوم قال المرأة تفلق لأنه فبغروب شمس م ر ا د اليوم الذي واليوم فيه هو هو و من ر ع الفجر إلى غروب الشمس فإذا قاله لها إلى غروب ن ه ا ا ر ق ا ل إ ذ ا مضى ا ل ي و م ف أ ن ت ط ا ل ق بغروب المرأة قال وإذا الشمس قال تفلق ه ل ه ا ليلا قال يلغو اذا ل ل ليش؟ قال لأنه مكي يوم قال ط ا ما نهائيا مكنا ق مك يوم يعتبر إ مضى اليوم المعهود و ي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي ل م ا ض ي الماضي الماضي الماضي الماضي ل م ا ض ي الماضي ا ل م ا ب ي ن سورة ي ا ل م ا ق ا ل إ ذ ا م ض ى ي و م ا ض ي ع ن ي الماضي ا ل م ض ى الماضي الماضي الماضي الماضي ا ل م ا ي الماضي الماضي ا ل م ا ل ي ل م ا ي ل م ا ا ل م ا ض ا ل م ا ل ا ض ي ل ا ض ي ل م ا ض ي الماضي ا ل م ا الماضي ا ل م ض ي ا ل م ا ي ا ل م ا ي ا ل م ي ا م ا ض ي الماضي الماضي ا ل م ا ي ا ل م ا ي ا ر م ا ض ي ا ل ش م س ت ط ل ق و إ ذ ا ك ا ن ف ي ا ل ل ي ل يلغو طلاقه قال وبه يقاس الشهر والسنه طلاقه في الحال و ق ع وتصير م ر أ ة م ط ل ق ة أ و قصد أ ن أ ن ا مش مراد ايقاع الطلاق في الحال و إ ن م ا ن ا اخبر عن أ ن ه ا م ط ل ق ة هي ببالح مطلقها وقلت لها أ ن ت طالق أ ن ت يخبر إ خ ب ا ر ا وهي ا ل آ ن في ا ل ع د ة قال يصدق بيمينه ل ق ر ي ن ة ا ل ا ض ا ف ة إ ل ى ا ل أ م س ما قال أ ن ت طالق الحق طالق هو طلاق آ خ ر أنا أنما ذكرنا في الدروس الماضية في اعتدت يلحقها الطلاق إ ن كانت ر ج ع ي ة ل أ ن ه ا ما زالت في حكم ا ل ز و ج ة في كثير من ا ل أ م و ر فيلحقها الطلاق لكنه قال أ ن ت طالق بالامس قال أخي أنا مو مراد طلاق ثاني وانما قال ا اراد إ خ ب ا ر عن أ ن ي طلقتها يوم أ م س قد يقبل منه هذا الاتعب أو سورة ولا قصد فلقت قصده قصد قاع الطلاق قصد طلاق قال في ثالثة لا الآن في في نكاحا عن وإنما إخبار آخر يأمس قالها أ ن ت صادق امس قال أ خ ي أ ن ا أ خ ب ر ت عن أ ن ه ا طلقت في نكاح آخر أن ط ل ق ت ه اخر نكاح آ قال ف إ ن عرف نكاح سابق وان كانت ا ل م ر أ ة م ت ز و ج ة سابقا وطلقت و أ ر ا د الاخبار قال أ م س انا مو مراد أ م س يعني ا ل ب ا ر ح ة بالضبط و إ ن م ا مراد به قبل هذه الفتره ة متزوجة إن كانت و ط ل ق ا زوجها الثابق صدق ك ل ا ما م يقع عليها طلاقا الان و إ ن كان هو قد تزوجها في الماضي وطلقها ثم راجعها قال أ ي ض ا يصدق ف إ ذ ا لم يكن لها زوج سابق ولم يكن زوجها ا ل ح ا ل قد طلقها سابقا وراجعها ف إ ن الطلاق يقع عليه بقول انت طالقون ب ا ل ي أ و ا ع م إلى سبع عشر سأداتا من كما لو قال من قال دخل لو دخلت الدار فهي طالق و إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق أ و إ ذ ا أ و متى متى ما ز ي ا د ة ما وكلما و أ ي كقوله أ ي وقت دخلت الدار ف أ ن ت طالق فهذه منها أدوات التعليق يصح بكل وهذا معروف لنا جميعا ما يحتاج إ ل ى دقيق نظر ولكن الذي يحتاج إ ل ى النظر هل هذه ا ل أ د و ا ت تدل على الفور أ م أ ن ه ا تدل على التراخي على معنى أ ن ه إ ذ ا قال لها إ ن دخلت ا ل د ا ر ف أ ن ت ط ا ل ب تطلق إ ن دخلت ا ل د ا ر ا ل آ ن فورا أ م أ ن ه إ ن دخلت ا ل آ ن طلقت و إ ن دخلت بعد س ن ة طلقات م لما كنا نتكلم تذكرون كنا على الخلع لو قال لزوجي لزوجته إ ذ ا شئت أ و قال لها متى شئت وفرقنا هناك ما بين إ ذ ا وما بين متى وقلنا إ ن متى تدل على عموم الزمان وما إ ذ ا تدل على عموم الزمان هذا الكلام هنا له هنا لزوجته زوجته إذا الكلام علاقة بالكلام هنا إذا قال لزوجته علق طلاق زوجته بأداة من الأدوات علق من هل الطلاق على الفور يعني يشترط أ ن تعمل المعلق عليه فورا حتى يقع الطلاق أ م أ ن هذه ا ل أ د و ا ت لا تدل على فور ولا تدل على تراخي قال قال يقتضين تقتضي علق الأدوات ما يدل لا على فور ولا على تراخي وبعض الأدوات يدل على هذا قال وهذه الأدوات لا يقتضين فورا فالأدوات التي ذكرناها لا تقتضي فورا إن علق بالإثبات يدل على على يدل على بعض وبعض فور وهذه إن فان ل دخلت الدار ا طيب ن علق بالاثبات ل لم تدخل الدار صورة جاي. ثانية جاي صورة أخرى. إن صورة ا وإما أن ن يُعلقه في فإن علّق بالإتباع إما أ غير الخلع وإما أن فانها ي غير ل ل ف ع إ لا تقتضي لا فورا ولا تراخي ما تدل على الفور و لانها على التراخي ل أ لو قلنا ن إ تدل على التراخي ف فقط بالفور و و ر قال لكان هذا أنها إذا الكلمة لهذه معنى د خ طلقت تطلق وإلا دخلت ولو تدل على ل كانت ت يومين إذا ما ا بعد لانها لو ل د خ تدل الآن ما ولا تطلق ت على التراخي ف و ولا ر د ل على ل ا ت وإنما بحدوث الطلاق الصفة تدل تعليق على هذه ففي اي وقت حدثت هذه ا ل ص ف ة وقع الطلاق اما لو قال لها هذا الكلام في الخلع اذا, قال إذا ضمنت لي الف دينار فانت طالق ل التعليق هناك ذكرنا فور فإذا ضمنت قالتو يقصد دينار ضمنت طلقت لو قاتله بعد شهر ضمنت بخلاف ما لو قال لها متى ضمنت لي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق ف إ ن الخلع يقع في أ ي زمن تضمن له به الدنانير الالفه أ ل ف ت الأدوات ي عليها علق خلعها عليها. إذن الآن هذه إذا كان إذن ي يكون في الخلع وإما أن يكون في غير الإثبات إما الخلع وإما الخلع فإذا كانت الخلع إ أن أن ن ف يقتضي الفورة وإذا كان في غير في الخضع فلا يقتضي. لا فورا ولا قال دائما هذا مطلقا قال لا الا إ ذ ا قال لها أ ض ا ف إ ل ى التعليق شيئا آ خ ر قال لها أ ن ت طالق إ ن شئت أ و إ ذ ا شئت ح ل ق ه على مشيئتها قال فعند ذلك يرجع ا ل أ م ر إ ل ى المشيئه ان شاءت طلقت و إ ن شاءت لم تطلق وهذا يكون فورا مثل إ ن ضمنت لي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق ف إ ن هذا يقتضي الفور كذلك قال لها إ ن شئت ف أ ن ت طالق قال في هذه ا ل ح ا ل ة إ ن قالت فورا أ ن ا شئت يقع الطلاق و إ ذ ا لم تقل فورا إنما قال بعد يوم أ و بعد يومين قالت لو انا أ ر د ت الطلاق قال ما يقع الطلاق في هذه ا ل ح ا ل ة لكنه لو قال متى شئت عند ذلك يكون الوضع وضع آخر. قال هذه ا ل أ د و ا ت تقتضي التكرار مش الفور والتراخي ان دخلت الدار فانت طالق ا ل أ د و ا ت كلها لا تقتضي تكرارا الا ت اداه و ا ح د ة وهي قوله كلما كما كلما قال لها لو دخلت الدار فانت أ ن ت ط ل ق و ب ا إذا ء على ذلك ل د خ أول مرة فإنها ت طالق ل ل ق ع ي ه ط ة مرة ثانية عليها طلقة ثانية دخلت الدار مرة فالثة طلقة ثالثة دخلت دخلت الدار عليها عليها ثانيتي تقع تقع إ ذ ن هذه ا ل أ د و ا ت في ا ل إ ث ب ا ت لا تقتضي فورا ولا تراخيا إ ل ا إ ذ ا علقت على م ش ي ئ ة ا ل م ر أ ة ف إ ن ه ا تقتضي الفور ولا تقتضي التكرار إ ل ا إ ذ ا علقت ب ا د ا ت ي كلما ل أ ن كلما وضعت للتكرار وبناء ذلك يقع الطلاق كلما وقعت ا ل ص ف ة التي علق ت الطلاق علي ه هناك ا أيضا التعليق الأدواء من لكن من صور أخرى أيضا من التعليق لكن ليس من الأد الطلاق ق ا ع فيها ليس وإنما من ا ل أ د ا ه و إ ن م ا من ص ف ة التعليق كما لو قال لزوجته اذا طلقتك ف أ ن ت طالق ثم طلقها أ و إ ذ ا طلقتك ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق ثم دخلت الدار ف ل ق ه ا على طلقتان فالصورة الأولى قال إذا إذا طالق طلاق يعني لك ف أ ن ت طالق أ ي ض ا و ر أ ى هذا الطلاق طلق طلقتين واذا قال إذا طلقتك ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق ثم طلقت بتعليق الطلاق على دخولها الدار فانها في الحقوى طلقتان اذا طلقها ان دخلت الدار فهي ط ا ل ق طلقتان طلقت ث ا ن ي ة أ و قال لها كلما وقع عليك طلاقي فانت أ ن ت ط ل قال كلما عليك طلاقي ق وقع ف أ طالق قال هذا يختلف من ا ل م م س و س ة الى غيرها إ ذ ا كان المراه مدخولا بها او كان غير مدخولين بها فلما وقع الثاني تعليقا وقع الثالث تعليقا فيقع عليه ثلاث طلقات تنتهي ا ل م ر ة ه واما اذا لم تكن مدخولا بها ما كان قد دخل بها وقال ل ه هذه العباره قال ما يقع عليه الا طلقه واحده لان التي لم يدخل بها كما عرفنا ليس لها عجه وتبين بمجرد الطلاق فلما قال كلما اوقعت عليك الطلاق فانت ط ا ل ق ثم قال انت طالق بانت فلا تلحقها لا الطلقه الثانيه ولا الطلقه الثالثه وقد ذكرنا صور م ش ا ب ه ة لهذا في الدروس ا ل س ا ب ق ة ولو قال وتحته أ ر ب ع نسوه هذه الصور نحن ا ل آ ن نستغربها كما ذكرت لكم في الدروس السابقه ة ن س ت غ ر ب ا ولكن تفنن الناس في ا ق ا ع الطلاق عجيب وغريب جدا جدا جدا وما أ ظ ن أ ن قاضيا على وجه ا ل أ ر ض استطاع أ ن يتطور كيف يقع, يقع الناس الطلاق؟ وذكرت لكم ق ص ة ا ل إ م ا م ا ب حسن الماوردي لما صنف كتابه في المعاملات يعني كيف في الدنيا يزيد عليه إليه أعرابيان في يقترب التي عليها وطبيعة يتفنن كثير يتغرب ظن أنه حسنه وأتقنه وأن من أنه وطبيعة الإنسان يتفنن. يتفنن. كثير من الحالات الإنسان فلما اتفقا أحدا مسألة هذه قد وجد تلاحى تحوى الحالات صورة الصورة المتائل لم لم كيف جرت هذه ا ل أ ل ف ا ظ على هذا ا ل إ ن س ا ن كيف خرجت من لسانه ومن شفتيه يتغلب ا ل إ ن س ا ن ولا سيما كلما أغرق, كل اغرق في ا ل س ب ط ة وكلنا عايشين في بيئات ر أ ي ن ا كثير من الكلام الذي ما ي خ ص ر على بال فقيه في ا ل أ ر ض كيف يطلق الرجل زوجته و ل سيما في حالات الغضب التي لا يملك ا ل إ ن س ا ن معها تفكيره و إ ن س تتكلم كلام عشوائي ل وعنده كانت تحته أ ر ب س و و ة فقال انطلقت ح ة و ع ن د عبيد عنده عبيد كثر وطبعا ص و ر ة العبيد ت أ ت ي في كل الالتزامات التي يلتزمها ا ل إ ن س ا ن في الأيمان التي يلتزمها أمر ما التزامات النذور بامر ل ت ز ا ه قال انطلقت واحدة فعبد من واحدة ح فعبد عبيدي حر هذه الصورة وانطلقت السنتين فعبداني ما ن عبيدي أحرار وإن طلقت ثلاثاً أي من عنده أربعة ثلاثا زوجات وإن من عنده طلقت فجاء ا ة من عبيدي أحرار. وإن طلقت أربعا فأربعة من عبيدي أحرار فأربعة وطلق ا ل أ ر ب ع ه دفعه واحده ة طلق ز و ج ا ت الأربعة معا أ و مرتبا كم عبد يلزمه قال ي لما ز ه عشر عبيدي عبدك ل ليش؟ قال لأنه لما ه طلق ا ل أ و ل ى لزمه عبد قال إ ن طلقت و ا ح د ة فعبدي واحد من عبيده حر ولما وقع الطلاق على الثانيه صار عنده ث ل ا ث ة وعنده ا بالأولى والثاني بالثانية ولما طلقت الثالثة ح د طلقت صار ث ل ا ث ة من ع ب ن د ه سته وعنده سته ا وعنده ب د ا س ت ة وعنده ل م ا و ق الاربعة اربعة فصار ع ع ش ر ة من العبيد احرار لأنه طلق الصوره أ ر ب ع دفع ة واحدة د ق طلق عليه أنه ا ثلاثة ح د ة وطلق وطلق وطلق ثنتيني أ ب ع ة ذ ه ا ل ص و ر ة هذا راح لساؤه ث ا ن ي ة ما قال إ ن طلقت قال كلما طلقت و ا ح د ة فعبد وكلما طلقت سنتين فعبدان ي وكلما طلقت ثلاثا فثلاث من العبيد وكلما طلقت أ ر ب ع ا ف أ ر ب ع من العبيد أ ح ر ا ر كم عبد يلزمه في هذه المره قال يلزمه خمسه عشر عبدا افصروا أحرار عنده كلما ليش؟ قال لما طلق الأولى عبد ثانية فلما طلق الثانية, الان طلق, واحدة لما طلق الثانيه طلق واحده ة الثانية لما طلق طلق ا و ح د فلزمه عبد والثانيه مع الاولى قر اتنين فلزمه عبدان كما كل ما فلزمه كم واحدة veًا الثانية انت طالب الهدف طلق طلقت طلقت ل ولكن كل عبد في فرمج لزمه بطلاق ا ل ث ا ن ي عبد ل أ ن ه ا و ا ح د ة م ن ف ص ل ة ولزمه عبدان ل أ ن المجموع طلق سنتين فلزمه ثلاث من العبيد صار عنده ا ل آ ن أ ر ب ع ة عدد طلق الثانية وقد إ ط ل الثالثة يتطلق ل ز م ه ه الثانيه ل ث د ه أربعة الرابعة وإذا طلق ل ز م سبعة من العبيد لأنه بالنسبة العبيد من لأنه لها أ و ل ا هي واحده ة ي واذا ح د ة و إ أ ض ف ن ا ه ا إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة صار اثنين ك ل م ا طلقت سنتين فعبد عبيدي حر هي كان لما طلقها تلتمه فلما جمعناها إلى الثالثة صار المجموع كلما جمعناها واحدة صار طلقت عبد سنتين سنتين